اللهم صلي وسلم وبارك عليه وعلى الله صلى الله عليه وآتاه في بيل نب وإلى الله في خالي حراء الله عليه ورحمه الثلاثة ثم رسله إجرى وربك علمه لسانا قال الله عليه فجعى <اللهم> في صفا فأتاه عن بما ماجوا مرضيه إعلانا قال الله عليه سترى الأدا وهو الصبور لربه وهو الجفور وكان لا يتوانا قال الله عليه ماتت خجيجة وأبو طالب في الخمسين فاشتد الأداء كلولا قال الله عليه وشاف جيفا داعيا فرموه بلا حجارب اغروا به حجيانا صلى الله عليه وسلم الجبال اقل شباب اتى فذالك بها فذالنا بل ارشد العدبانا صلى الله عليه وسلم المولى وصلى خلفه الرسل وجاهد برزحا وديانا إلى السماوات الحلاف والعرش والفرس رأى مولانا صلقاه عليه وانجده بالهجرة جان يفرده فبهزا البلد شائم وزانا صلقاه عليه عشرا داعيا ومجاهدا لا يرفعون إذا أتى أسراتهم بل لا يجدون البحث معنا صلى الله عليه ذجراً وتعظيماً لشان محمد إذ جدت لو في فضله ذرعانا صلى الله عليه ولذجروا من كله عجبا وكم جد جاهدوا ما والسخى وتواضعا والجزع حن محبة وحنانا والله عليه وإسماء من بين الأصابع نادحا والجيس أضحى شاربا وليانا والله عليه والله جد أضمت رفع المهين للنبي مكانا سبعا وعشرين مع الصحب رجالا جزمت ربنا اكرم به وبصحبه وبسابعه يا رب الحمد لله احسانا يا ربنا صل وسلم دائما على حبيبك من شرك You are my